اضع عينيك وتذكر اغمض عينيك واتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر واجعل ابصارك لتقوها عنوانا للحب الأخضر واجعل ابصارك لتقوها عنوانا للحب الأخضر ف الله الخالق أبدعه كي تستمتع كي تتطهر بأمور اللّمّا لها صارت عسلا سكر. ننظر للكل ننظر للخير ننظر العورات ف. ستكون لنا غل من كبر وغل الأبصار بحب فحساب الملكين يسطر ورطل على نعم الدنيا وطبيعتها كين تفكر ونصون النظرة لكي يرضى ربلك وان بما دبر ربلك ور دم امر فكل